قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدُّرُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا لهم اللعنه ولا سوء الد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 ما هم ببادغين فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لقد خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن, ولكن اَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ